بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين نكمل حديثنا عن علاقة الإنسان بنفسه سؤال ممكن نسأله هل نحن نحب أنفسنا أو هل يجوز أن نحب أنفسنا ما في شك ان لازم الإنسان يحب نفسه. حد سيقدر يناقضي. والسيد المسيح لما تكلم عن محبة القريب قال تحب قريبك كنفسك. لأن فيش حد بيبغض نفسه. يعني اقصى ما يطلب أن نحب قريبنا كأنفسنا إذن كويس أن الواحد يحب نفسه لكن المهم هو الآتي هل نحن نحب أنفسنا محبة حقيقية هل نحن نحب أنفسنا محبة صادقة ما جايز تكون محبة عالمية غير روحية جايز تكون محبة غير حقيقية جايز تكون محبة غير صادقة في الحقيقة الذي يحب نفسه يتلخص حبه لها بالصدق والحق في ان يعمل على أبدية هذه النفس على سعادتها في الابدية دي المحبة الحقيقي. المشكلة الاولى للناس انهم بيحبوا انفسهم محبة خاطئة بالنسبة للعالم الحاضر فقط بالنسبة للعالم دي متبتعش يعني مثلا الغني الغبي كان بيحب نفسه الغني الغبي بيحب نفسه محبة أرضية محبة على الأرض محبة خاصة بالمال وخاصة بهذا العالم الحاضر لكن المطلوب في المحبة أنها تكون محبة روحية وللأبدية اللي اتنين دول محبة روحية وللأبدية الغني ولعازر بيحب نفسه فبيمتع نفسه على الارض بيمتع نفسه على الارض برضو حاجة أرضية وحاجة خاصة بهذا العالم مش خاصة بالابدية يبقى كلها برضو ما وصلتش لنتيجة عايزين نحب انفسنا محبة حقيقي محبة تعدها لأبدية سليمة مش لهذا العالم الحاضر في هذا العالم الحاضر لا مانع أن النفس تتعب وتأخذ أجر التعبها هناك في الأبدية هنا تحرم الأرض النفس من أشياء كثيرة وتأخذ عوض في الأبدية زي مثلا الانسان اللي بيبحث عن الكرامة ما قدرش اقولك مرة واحدة انك انت مالكش دعوة بالكرامة ودوس الكرام ابحث عن الكرام مفيش مانا بس ابحث عن الكرامة الحقيقية الكرامة الحقيقية انك تبقى صورة الله ومثاله دي اكبر كرامة لك لكن مش الكرامة الحقيقية هي مديح الناس او احترام الناس يبقى هو فاهم غلط الكرامة الحقيقية انك تكون بلا لوم امام الله وبقدر الامكان امام الناس دي الكرامة انك لا تشوه صورتك الالهية الكرامة الحقيقية انك تملك مع المسيح في ملكوته وتجلس معه في عرشه وتسمع تلك الشهادة الجميلة نعم ايها العبد الصالح والامين ادخل الى فرح سيدك يبقى يريد كل واحد فينا يفكر هل هو فعلا بيحب نفسه ولا لا هل محبته لنفسه محبة حقيقية ولا لا لمن جهت الكرامة على رأي احد الاباء قال من سعى وراء الكرامة هربت منه ومن هرب منها بمعرفة سعت وراءه وأرشدت الناس إليه يبقى اللي بيجري وراء الكرامة هنا لا يعرف الطريق السليم الذي يكرم به نفسه يعني الناس اللي بيكشفوا أعمالهم الفاضلة ويأخذون مديحا من الناس هل دول بيحبوا نفسهم صحيح بالمديح ده؟ إذا كان استوفى خيراته على الأرض وأصبح لا خير له في الأبدية يبقى هو بيضر نفسه يبقى هو بيضر نفسه في مقابل مديح لسنوات قليلة من العمر يضيع الأجر السماوي الذي إلى الأبد فإنسان بيضر نفسه لازم لما تنشغل بنفسك تنشغل بأبديتها العالم الحاضر ده ما لهوش ما أكثر الذين يبحثون عن العظمة في العالم الحاضر ولا يبحث عن العظمة في الأبدية زي اليهود الذين أرادوا ملكا على الأرض وأرادوا أن ينصبوا المسيح ملكا على الأرض والمسيح رفض أمثال هذه العظمة وقال مملكتي ليست من هذا العالم الناس مش فاهمين ايه هي العظمة المسيح وجد ان العظمة الحقيقية هي ان يكون زبيحة حب العظمة الحقيقية ان يهزم الشيطان ويسبي سبيا ويخلص العالم وجد ان اعظم حاجة بالنسباله ان يكمل رسالته كفاد ومخلص لكن مش عظم ان ياخد احترامات من الناس احنا بنحب نفسنا غلط وبندور على العظم الغلط وعلى الكرام الغلط وعلى المتعة الغلط صدقوني نحن لا نحب أنفسنا الإنسان اللي يستبدل الملكوت الأبدي بأن يأخذ بدله ملكوتا أرضيا أو أنه يستبدل مجد السماويات بأنه يأخذ بدلها مجد الأرضيات ده إنسان بيضيع روح زي حواء لما اشتهت نقدا ارضيا فقدت الصورة الالهية وفقدت الامجاد السماوية الى ان جاء الرب وخلص العالم مرة نخرى لازم نفهم الامور على حقيقتها لازم نفهم الامور على حقيقتها اباؤنا القديسون الذين تركوا العالم وترحبوا في البراري والقفار وشقوق الارض وضعوا امامهم تماما الابدية وليست الحياة الأرضية. احبوا انفسهم في أبدية هذه النفوس وليس في الحياة الأرضية لهذه النفوس دايما اللي كان امامهم هو هذه الأبدية اذا كنت بتحب نفسك حقيقي ضع امامك الأبدية الارض ده دا كله ضايع كله ضايع عشان كده امبتون يسأل اخرك منها بارادتي قبل ان يخرجون نتاره فكروا في ابديتهم القديس ارسانيوس قال عن ساعة الموت ان خوف هذه الساعة ملازم لي منذ دخلت الى الرطبان انسان غلبان وجاهل ومسكين اللي بينسى ابديت نفسه ويفتكر في مظاهر جوفاء في أيام قليلة على الأرض أو متعة زائلة في أيام قليلة على الأرض يعني مثلا خدوا شيء يحارب كثيرين مسألة الأولوية يريد أن يجعل نفسه اولا الترتيب الحقيقي هو الآتي الله أولا الآخرين بعد ذلك نفسك أخيرا ده الترتيب ولما تكون نفسك أخيرا يبقى هذا هو المتكئ الأخير هذا هو المتكئ الأخير الذي نصحنا الرب به نضع أنفسنا في المتكلة في كل حاجة يخلي حق ربنا نمر واحد حقوق الناس نمر اثنين وستنجدها داخل حقوق الله حق أنفسنا في الآخر خالص وممكن نتنازل عنه ولا نطلبه لأن الكتاب يقول المحبة لا تطلب ما لنفسه خلي بالكم ان عبارة لنفسه يعني حاجة بتعبت فعلا وهي ما بتطلبهاش مش واحد بيطلب ما ليس له لحتى الذي له ما لنفسه لا يطلبه المحبة لا تطلب ما لنفسه اذا كنت بتحب نفسك فعلا ضع نفسك اخر الكل ان كنت بتحب نفسك ان كنت تحب الاولوية لنفسك ضع نفسك اخر الكل لان المسيح بيقول من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل من اراد ان يكون سيدا فليكن عبدا للكل خادما للكل ده ادي معاملتك لنفسك يبقى أنت لما تضع نفسك اولا بالطريقة اللي بتمشي بيها يبقى فهم خاطئ للأولوية ووسيلة خاطئة لا توصلك إلى الأولوية واهتمام أرضي لا علاقة له بالأبدية أو لا يوصل إلى الأبدية علاقته بالأبدية علاقة عكسية ايه علاقتك بنفسك صحيح نحن في علاقتنا بانفسنا ينطبق علينا المثل القائل عدو عاقل خير من صديق جاهل بنتصرف مع انفسنا بطريقة صديق جاهل بتصادق نفسك صداخة جاهلة تضيعها به. بتصادق نفسك صداقة جاهلة بتضيحها بيها وتمشي في طرق ما توصلكش ما رأيكم في قول ذلك القديس العظيم جدا بولس الرسول بيقول لي احيا لا انا ايه لا انا دي ده المسيحية كلها ممكن تتركز في في العبارة دي لأحيا لا أنا مش أنا بل المسيح الذي يحيي في أنا مليش وجود أنا نفس دي ماتت عندي من زمان صلبتها من زمان مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا هل في علاقتك مع نفسك تستطيع أن تقول مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا هل أنت تصلب نفسك فعلا لكي يحيا المسيح فيك فتحيا حياة حقيقية أما حبتك لنفسك تجعلك تعطيها حياة زائفة ليست سوى موت فين عبارة لا انا عبارة لا انا تدخلنا في عبارتين اتنين شوف موضعك منهم ايه عبارة انكار الزات وعبارة اخلاء الزات انكار الزات ربنا طلبه من كل واحد فينا واخلاء الزات المثال الذي وضعه الله امامنا ايه اللي انت بتعمله بدول ممكن كل واحد يتكلم عن انكار الزات لكن هل حقا انكار الزات شيء موجود في حياتك فعلا ولا زاتك دي لها وجود وجود يضيح هل دخلت في الموت الذي يؤدي الى الحياة كما يقول الرسول الموت يعمل فينا او يقول من اجلك نمات كل النهار طب ريت تاخدوا الاية دي مجال التأمر نمات كل النهار الموت يعمل فينا دي علاقتك بنفسك اه لان الموت هو الذي يؤدي الى الحياة احنا بنصلي ونقول امت حواسنا الجسمانية ايها المسيح اله نون الجنة. ايه اللي بتعمله مع نفسك ايه اللي بتعمله مع نفسك يريت نعيد التفكير في علاقتنا بأنفسنا دي تفكرني بقصة في حياة موسى النبي احنا يا من عن أنفسنا ويكون دفاعنا عن أنفسنا دفاعا خاطئا ليست فيه محبة النفس محبة حقيقية موسى النبي ماشي في السكة ومعه الميزو يشوع بنون بن وبعدين يشوع بنون بن شاف ناس بيتنبقوا فانتهرهم تنبقوا في وجود موسى حد يقدر يتنبأ يوجد نبي اخر غير موسى انتحرهم فنظر اليه موسى النبي نظر لتنميذ يشوع ووبخه وقال له يا ليت ان جميع شعب الله يتنبؤون قال له اتغار لي يا يشوع انت بتغار لي حب خاطئك عايزنا انا الوحد النبي انا بدور على نفسي مش بدور على الملكوت يا ليت ان جميع شعب الله يتنبؤون وانا انا من انا يريت الملكوت ينتشر وكل واحد يتنبأ كلام موسى النبي ساعات احنا بنحب انفسنا بالطريقة اللي يشوع احب بها موسى في هذه القصة انا وبس ما يبنش في الصورة غيري حاجة تضيع الانسان مش دي المحبة الحقيقية المحبة الحقيقية ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص انا انقص كل شيء من اجل ان ذاك يزيد وده اللي عمل يوحنا المعمدان انكر ذاته تماما لكي يظهر المسيح يا ما في حاجات بيعملها ربنا واحنا لما نحكي عنها نحكي عن الدور الذي قمنا به نحن وليس الذي قام به الله لا ناخد مجل انفسنا ولا ايه نحب انفسنا محبة خاطئ حابة ضيعة زي الدبا اللي جات تحب صاحبها و ورمت حجر عليه عشان تمشي دبانها موتته في ناس كتير مشاكده بيحبوا انفسهم بطريقة الدبا دي بعدين لسه اللي انفسنا احنا بنحب نفسنا بتحب نفسك لما تنام وتستريح ومتصليش بتحب نفسك لما تتلزز بالكلام مع الناس ولا تستغل الوقت من اجل بنائك الروحي بتحب نفسك لما تعطيها اي متعة تشتقها امتى بتحب نفسك ياريت نحب نفسنا محبة حقيقية افتكر مرة من المرات كنت بكلم الناس عن الفرق بين محبة الاب والام فقلت محبة الام اعمق ومحبة الاب اصدق محبة الام عميقة جدا لاحد لا من قدرش يعبر عنها لكن محبة الاب اصدق اصدق يعني ايه يعني وقت مثلا عنده دم ولا خراج الام تخاف تدوس عليه لا الواد يعيط والاب يمسكه كده ويكتفه ويدوس والواد يصرخ ولا استنى يا حبيبي شويه استنى ويدوس ثاني والواد يصرخ استنى يا حبيبي والام يمكن تصرخ مالك دلوقتي سيب الواد ولا اسكت انت ويعصر فيه لما يطلع الدم ال المدة منه وينقيه محبة أصدق ولو ان الوقت بيصرخ في ايده لكن هي دي المحبة الصادقة دي المحبة الصادقة انا عايزك تحب نفسك بالشكل ده تطلع المدة اللي جواها تدوس عليها ونفسك تصرخ اللي همعليش صبري احتملي ما افعله فيك من اجل الرب وتدوس على المدة والفراج وتنظف نفسك ولو تسرخ نفسك في ايديك دي المحبة الصادقة محبة الاب المحبة التي لا تدلل فيها نفسك لا تدلل فيها نفسك ولا تبرر فيها نفسك ولا تجامل فيها نفسك محبه بها تدخل نفسك الى الجلجثه وتصعد نفسك على الصليب المسيح قال مجدني انت ايها الاب امتى قال الكلام ده وهو ذاهب الى الجلجثه قال الان تمجد ابن الانسان مجده في صليبه هل انت مجدك في صبيبك ان كنت تحب نفسك ابحث عن نقاوة نفسك فتش ذاتك جيدا بأي مقياس اوعى تفتش نفسك بمقياس البر الذاتي او المجد العالمي او مقياس ال الكرامة العالمية فتش نفسك بمقياس الكمال والقداسة المطلوبة منك كونوا قديسين كونوا كاملين فتش نفسك بمقياس المثاليات التي تركها لنا القديسون الكبار فتش نفسك في ضوء الوصية وجاهد مع نفسك بكل قوة وعنف الكتاب بيقول في الرسالة العبرانيين الصحاح 12 آية 4 بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة حتى الدم ونفسي تحتمل الدم تحتمل هي دي محبتك لذاتك الحقيقية حتى الدم لكي تتنقل اذا كنت بتحب نفسك حقا استخدم كل طاقاتك اللي ربنا ادهالك من اجل بناء نفسك روحيا من اجل ان تنمو في القامة الروحية يوما بعد يوم الى ان تصل الى الصورة الالهية التي خلقك الله عليه دي محبتك الحقيقية لنفسك جايز انت لا تقبل التأديب من الناس وربما كلمة التأديب تتعبك وكلمة التوبيخ تجرحك وكلمة الصراحة تتعبك برضو وتخليك تاخد على خاطرك و... لكن لكن ما تتعبش من تأديبك لنفسك فأدب نفسك بنفسك لكن لا عايز تأدب نفسك ولا الناس يأدبوه ولا ربنا يأدبك يبقى بضيع روحك يا حبيبي ياريت نحب أنفسنا المحبة الحقيقية التي نؤدبها بها لكي تتنقى وتلتصق بالله الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين